ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأقذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاسمين كأن لم يغنوا ألا بُعْدَ لِيَ مَدّ يَنَا كَمَا بَعُدَتْ سَمُودُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَٱتَّبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وما أمر في الرعون برشيد.